أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله <تصفيق> الرحمن الرحيم الذين <تصفيق> آمنوا انكم <تصفيق> فورون ال <تصفيق> الذين كفر يقاتلون في سبيل فوق لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بَعَلَيْهِمُ الْقِتْلُ إِذَا فَجِئُوا مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ لَسَكَ خَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَبَذَ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبَتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَفْخَرْتَنَا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتاب So <laughs> and اشتركوا في والان خلمتم خير لمن تنخ ولا نقم وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال لول أخخرتنا إلى أجل خريف قل من تاعدني يا خليل وال موسیقی تن في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنًا سيقولوا هذه لا وان كن سيئ إن تصف لهم وحسنن تيا قل كل من عند الله فما لها Amen. وكن من وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسْلًا مَيُونْ طَارٌ رَنْسُلُ لَفْ فَأَنْ قَضَاءَ صدق <تصفيق> الله العلي